المدينة تبكي محمدا في حجرته على لا على النبي لا على النبي من, من الحمى يوم حجبر. ابو بطن. وصل الأرض إلى ما يبقى الصباح والصلاة التي يجتمعون في كل صلاة تظهرون خروج حبيبهم ونبيهم لكنه على فراشه لا يقوى ولا يقتل فلق في فراشه صاصمة الزهراء تنظر إلى أبيها في هذا الموقف وفي هذا الحال النبي لا يقوى على الفيام فأسرع صاصمة الزهراء تحتضل النبي صلى الله عليه وسلم وتقبله بين عينيه وتقبله يديه وتقول فديتك بروحي يا رسول الله فديتك بمسكي يا رسول الله وظلت صاصمة الزهراء في حزر هذا محمد خبر البشر قد لا في حياته أزمات لنفيه وسوة ومواقف هي نور لنا في درب الملمات تنظر لحبيبك وهو على القرآن أنا تحزن أنا تذفين حظر إلى سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام نزل جبريل عذف النبي محمد ينظر إليه أوه. وجبريل يخبر الله قد اشتاق للقائك يا رسول الله فقال النبي وأنا اشتقت للقاء ربي يا جبريل ما أكي عند الرأح الشريف ثم نادى على الروح في هذه اللحظة نادى صلى الله عليه وسلم وعمر حين سمع عمر بن الخبر صعبا لي برفي حاله قال محمد لا يموت من قال ان محمدا قد مات ستوقع راسه محمد كما انظر الى من حذته وقال الله وقل بطري حتى لا ارى احدا بعد رسول الله فعمي الرجل حتى ياتي يوم البيان اول من ينظر اليه رسول الله ابو بكر السبريك علم الخبر اسرع على فقبل النبي صلى الله عليه وسلم وكشف الوجه ثم جلس على ركبتيه بجوار حبيب ثم بكى ثم قبله بين عينيه وقال قلت حيا وميتا يا رسول الله صعب ابو بكر الى المنبر وقال ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا خدما ومن كان يعبد الله فان الله حج لا يموت ثم تلا قول الله امام محمد ما جلد لا رسول قد غلت من تقول ال... ام سلم والذي بعث محمدا بالحق نبيا ووضع يدي على صدر رسول الله من موجه فعشت بعد رسول الله ما عشت من السنوات وانا ضاع مني مثل المصطفى صلى الله عليه وسلم يطر شركة الصفوة للتسويق والانتاج والتوزيع. أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان المدينة تكي محمدا لفضيلة الشيخ أيمن طيبة والآن مع الماد الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الحمد لله الذي تفرد بوحدانيته للبقاء وحكم على كل الكائنات بالفناء وأشهد أن لا إله إلا الله كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله لا يملكون شبرا لولا وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله وأشهد أن كل اقوياء الأرض ضعفاء عند الله لا يتحركون حركاتهم وسكناتهم ومطافلهم تتحرك بحول الله الملك من ولاه والغني من اغناه والقوي من قواه والحي من أحياه وكلهم يبنى ويبقى الله وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله المبلغ عن ربه شريعته ووحيه وما قبض حتى أتم البناغ وأقام الحجة على العالمين وتركنا على المحجة البيضاء نيلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالف فعليه صلوات ربه وتسليماته أما بعد أيها الحزة أنزاع النبي محمد صلى الله عليه وسلم اليوم أيها الأحبة احدثكم حديث في منتهى الخطورة وفي منتهى العظمه خطورته تكم من أن عقلك قد يشرد وذهنك قد لا يحذر أقول أحذر فالتحذر قلبك وعقلك فالكلام اليوم عن خير الأنام الحذر الحذر كل الحذر أنت نام الحذر كل الحذر فأنت مع النبي محمد أسمع الى الله ماذا يقول الله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا ايها الذين امنوا لبيك يا رب لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون اوعى حد يرفع صوت النبي الكلام عن النبي الان نرحل جميعا تعالوا نذهب الى مدينه النبي انت الان في مدينه النبي تخيل عشت بعقلك وجوارحك مع رسول الله ذهبت الى مسجد رسول الله اجلس بجوار بيت المصطفى الحجره والبيت ها هنا تامل النبي محمد صلى الله عليه وسلم الناس الان ينتظرون ميلاد المصطفى والصحابه كانت من سنتهم ان كانوا دائما ما يذكروا النبي يجعلوا على اخراقه وما كانش في النبي ابدا فكان دائما النبي في قلوبهم ما كان في روح يوم ما كان في روح ساعه ما كان في لحظه من اللحظات نبكي ونعيط ونشتاق لذكره النبي او نبكي على فراق رسول الله لا ما في نعشه عن النبي لحظاته الأخيرة بعد ما الذي لا يموت نحدثك اليوم تحت عنوان المدينة تبكي محمدا أنت الآن بجوار بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيث الصحابة يجتمعون وفي مسجد المصطفى ينتظرون يجتمعون لرؤية حبيبهم وينتظرون خروج نبيهم فالنبي في حجرته على سراجه لا يقوى على القيام النبي شاد به المرض اشتدت به الحمى وتالم من بطنه من لقمه عجلها يوم خيبر من الشاة التي كانت المراه قد وضعت فيها السم جعل الله أثرها يبقى في نبي ليجمع له عند الموت بين موت الهداة. أنا عايزك وحذ الله. محسن لا النبي لما يجي يموت لا يموت موت الهداة. يموت شهيد ويموت الموتة الطبيعية. يجمع له ما مات عليه الموت لأبيه هو وأميه. الله الله عليه وسلم. النبي على صراش. فَإِنَّ الَّذِينَ يَنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ لَا يَعْقِلُونَ أمت... إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ لَا مريض صلى الله عليه وسلم النبي مريض نستأذن ندخل على النبي ما تيجي نزور النبي محمد ندخل إلى بيته أنت الآن أمام فراش النبي والنبي على فراشه لا يقوى على الخيار نستأذن دخل بص الحبيبك لو بنتك كل لو أخذ كل لو والدك لو امك لو نفسك انت نفسك النبي المرض اشتد عليه اوه لدرجة انه هو لما جد فيه الحمى وارتفعت حرارته، قال للسيدة عائشة انها روح استاذن من ازواجي حتى امرض عندك تتأذن وفي حد يقدر يقول الحاجة يا رسول الله ما كان لمؤمن ولا مؤمنة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الظاه ورسوله امره ان يكون لهم الخيارات من ما مبحرية لا هو اللي عمل لما راح لله مشي دور على ازواجه زوجه زوجه يا ام سلمى اسمحي لي اتمرض عند السيده عائشه ومرض في بيت عائشه اسمحي لي يا ام سلمى تفضل يا رسول الله مر على ازواجي واحده تلو الاخرى وهو في الطريق زاد فيه المرض ولم يقوى على القيام فجاءه العبدان وعلي ابن ابي طالب فحمل النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي الان يحمل بين علي والعباس فخط قدمه في الارض لانه لا يقوى على السير صلى الله عليه وسلم ثم ادخل الى بيت السيده عائله وفي حجرته الشريفه ينام النبي على فراشه لا يقوى على القيام بعد ان امر الناس من حوله أن يأتو له بسبع فرم موفوئة تصب فوق رأسه الشريف وكان الزاء ينزل من الجسد أجلس حرارة من الجسد صلى الله عليه وسلم نام على فراشه لم يتخلف أحد من أزواجه يجلسون حول رسول الله بلال بن رباح يصعد على المسجد يؤذن الاذان النبي لا يتخلف عن صلاة صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر جلال ينزل انقضى الأزاد انقضى خروج رسول الله الرسول لا يخرج يقيم في الصلاة الناس ينتظرون من يصلي بنا إمامه من يصلي بنا إمامه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقيم إلى الصلاة يخرج من حجرته الشريفه ينظر الصحابة لعل هناك صفيص امل أو شعاع نور يخرج من حجره في النبي النبي لم يخرج من يصلي بنا مروا أبا بكر فليصلي بنا يصلي أبو بكر بالناس أبو بكر يصلي بالناس الصلاة اثنين ثلاثة وصل لحد 17 صلاة النبي لا يخرج وصل الأمر إلى ما يبلغ 17 صلاة لا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم الناس يجتمعون في كل صلاة ينتظرون خروج حبيبهم ونبيهم، لكنه على فراشه لا يقوى ولا يقدر يصلي في فراشه صلى الله عليه وسلم دخلت عليه بنت فاطمة الزهراء بعدما توحد رب الأرض والسماء. النبي أيام صحته وعافيته كان إذا دخلت عليه بنت فاطمة يقوم فيستقبلها ويقبلها بين عينيها الآن. لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم من فراشه فاطمه الزهراء تنظر إلى أبيه في هذا الموقف وفي هذا الحال النبي لا يقوى على القيام، فأسرع فاطمه الزهراء تحتضن النبي صلى الله عليه وسلم وتقفله بين عينيك وتقفل يديه، وتقول فليتك من روحي يا رسول الله فليتك من يا رسول الله وظل الخاصة الزهرى ونبي حتى أفلت المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال لها اقبلي يا ابنتي في معنى ما قال النبي اقبلي يا ابنتي لقد علمت من الله أنك أشد نساء المؤمنين مصابا بي بعد موتي فاضطري يا ابنتي واحتسبي بأمات عند الله انظر إلى رسول الله يقرد ابنته, ابنته منك ويقول لها أقول لك أمرا يا فاطمه لقد عارضني إبريل في كل عام القرآن مرة واحدة وفي هذا العام عارضني القرآن مرتين وإني أرى هذا اقفراضا الاجل يا فاطمه اصبري يا ابنتي واحتسبي أباك عند الله سبكت فاطمه متوحد الله اسمع خرجت فاطمه تهيم على وجهها تبكي محمدا نحن دلوقتي بننظر للنبي محمد انت ما تأثرتش انت ما انت مش مؤمن انت مش مؤمن إذا تأثرت بالنظر إلى عزيز لديك عن رسول الله فأنت لست بالمؤمن أبو بكر الصديق يدخل على النبي في مرض غير مرضه الأخير أول ما النبي مريض وقع مرض أيامة. يقول الصديق التوت فش فيدر النبي لما آم راح يزور فدخل على المبكر الصديق فلما رآه الصديق انصَفَ قائلا من مرض وتناثر المرض عنه بقدرة الحي الذي لا يمر أنشد الصديق قائلا مرض الحبيب فزرته فمرضت من اسفي عليه شفي الحبيب فزارني فشفيت من نظري اليه صلى الله عليه وسلم انت مش زعلان على سيدك وهو نايم على فرش قد لمنظر رسول الله تامل أتيك بالمؤثرات مؤثرات فلا يفعل هؤلاء في واحد من الناس اللي بنحبهم من النجوم منظر حلو كده يقوم يجيب لك مصيبه حزينه لكي تتأثر ما تيجي وانت بتأثر النبي تفكر الآيات والآيات المنزرة بهوك رسول الله النبي في آخر هذا العام اللي مات فيه كان بيحج بيت الله الحرام وفي حجة الوداع وفي أيام التشريح نزلت سورة وآيات او عالفكر انه يعي النبي صلى الله عليه وسلم في فجرنا لا او عالفكر انه يتدعى على لا لا لا هو على تذكر حد غير النبي هو اللي يعلن النعي لا هو على الكلام ده من عمد النبي بس إنما هو من الله رب العالمين نعي النبي يستلم النبي ويبلغ للناس عمره شكت واحد ينعي نفسه أبن نيمون وبعدين دا دا فين؟ في كتاب لا ينقضي ولا يسنى. كتاب ربنا جل وعلا نزل كلام ربنا في أيام الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفوالي فسبح خلط العملية جمبت فسبح بحمز ردك إنه كان ثوابا سيدنا عمر وابن عباد لما جمعوا الايه والصورة هل أسمع ابن عباد باقتراب اجل النبي لنعلم النبي يا عمر إن تتهمته ابن عباس ما عليه وسلم لان احنا قلوبنا عليها راد قلوبنا عليها راد لو مش الغلماء رن ما كناش نعرف انها نعي مصطفى ينع على طول نزلت من السماء اذا جاء نصر الله والفتح جبريل جاءه خذ يا رسول الله فدخل الناس عمر بن الخطاب قال في حديث نعي النبي سيدنا محمد برضه قال الكلام ده على طول راح جمع الناس ايها الناس خذوا علي مناسككم شوفوا انا بعمل ايه الحاج لما على سيدك شوف قال للناس ايه ايها الناس خذوا عني مناسككم ليه رسول الله لعلني لا أحج البيت بعد عام هذا وخلي بالك من كلمه لعلي عند النبي محققه لان النبي بيتكلم من عند مين وربنا قالها في القران بيقول افعلوا فاستمعوا له وأنقذوا لعلكم ترحمون لما ربنا يقول لعلكم إذا محققا تاكيدا فكلام النبي من عند الله العلي القدير لعلكم ولعل إذا أحجوا البيت بعد عام هذا يعلن الموت قبل موته صلى الله عليه وسلم انظر إلى حبيبك وهو على الفراش الآيات المنذره بموته إنك ميت وإنهم ميتون سبحان الله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد سبحان الله اسمع ماذا يقول الله عن نبيك وما محمد الا رسول قد خلق من قبله الرسل افان مات اوقت لو عَلَى على وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضْرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْدِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ فانظر لحبيبك وهو على فراجب أنا تحزن أنا تكفي انظر إلى سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام 17 صلاة وفي يوم من ذات الأيام في اليوم الموعود بعد ما توحد الله في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع ضع بلال بن رباح على المسجد يؤذن في الناس فاجتمع المسلمون كعاداتهم في مدينه النبي وفي مسجده ينتظرون خروج النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونزل بلال واطالوا الفطره بين الاذان والاقامه لعل النبي ان يخرج وتاخر رسول الله ولم يتقدم ولم يأتي النبي تأخر عنه في بيته ولم يخرج نكث في بيته حتى أكيم للصلاه الناس ينظرون إلى حجرة النبي انظر وتامل أنت الآن في بيت رسول الله تنتظر خروجه ينظرون إلى حجرة النبي فأكيم للصلاه يمكن يخرج تقدم ابو بكر بالناس واضطف المسلمون خلفه وفي هذه اللحظات رفع النبي السر عن المسجد فوجد المسجد قد انتلأ للمسلمين عن آخرة فحمد الله وأزنى عليه الحمد لله الحمد لله لسه في خلف الأمة موجودة سبحان الله أول عمل كده طبيعي جدا أنه الناس حتى يشوفه ده النور صلى الله عليه وسلم فنظر بعض أصحاب رسول الله فعلم النبي أن الصحابة رأوه فخشى أن يفتن الناس بالنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن بعض الروايات يقول بدا وجه النبي كورقة في المضحف في مرضه جميل صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه السلام يا رحمة لا يقول يا ابن عباس لا على على ما أذكر الفضل ابن عباس وعلي ابن أبي طالب. فحملاه وادخل المسجد الناس هو أفضل انت متخيل حبيب الصالح إلى المسجد انت ما تتلاقي واحد كده اشتكي له اوي يأخروه عن الناس يقول لك تعالى بقى انه وانا النجم بتاعنا الكبير اوي ده سيدنا رسول الله يا اخي خرج النبي بعد شوت الظحابة إلينا انت وانت قاعد في الدوب اشتغله وما بانك النغاد عندنا فضرة نصبع على سيدنا رسول الله خرج النبي إلى المسجد فعلم المسلمون أن النبي قد خرج. وبنسان حاله النصف الحمد لله رب العالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لسان الحال ينطف لقد شفي رسول الله ضج المسلمون في المسجد والناس خارج المسجد عليهم الخبر وانتشر الخبر في مدينة رسول الله وانتشر في الجزيرة العربية الخبر فتناقل خرج النبي فقد شفي بأبيه ووأمه فرحنيه جدر في خرج شفي من مرضه شرح الناس ابو بكر ردمت الصالح علم ان الضج لا تكون الا لشفاء النبي فاراد ان يتعخر يتقدم امام الائمه فاوبا اليه النبي واشار انس بسياط الصيد في بعض الروايات يقول ابو بكر صلت مقتديا بالرسول والرسول صلى الله عليه وسلم امامه ثم اقتدى أبو بكر بالرسول والناس اقتدوا بأبي بكر ولكن ما أرى أن النبي صلى خلف الصديق مؤنما به وكان شرفا عظيما لأبي بكر أن يصلي بهمام الأئمة. لم تتخيل أن سيدنا رسول الله يصلي وراه. إشمعن ينسى لما حد واحد أوي حتى في تكره في القلب. والنذمات لما الأجل ده اللاعب الفلاني ده ينزل مكان واحد نقول لك ابدا لو جابوا لنا الفرقه كلها بسيدنا رسول الله ولذلك هذا الاعلى سيد ربنا ينفع حد يصلي ورا حد ونافس الصف معاه لا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلما انقضت الصلاه اجلس النبي على منبر كم ترى درجات ما قدرش يطلع صلى الله عليه وسلم ثم اعطاه الله شيئا من القوه والعافيه ليودع الامه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله وأذنى عليه مخافباً أمته في آخر لقاء أن عيزة تتخيل الموت في آخر خاطئ يقول أيها الناس اثبت حبيباً أيها الناس بل غد أنكم ستجدعون من موت نبيكم في معنى كلام النبي منتها تدعون مموت فلغني انكم ستزرعون من موت نبيكم فهل قلد نبي قبح فيمن بعث فيهم حتى اقلد فيكم ايها الناس انا فرصكم على الحوض واني لانصر اليه من مكاني هذا ايها الناس اوصيكم بالمهاجرين خيرا واوصي المهاجرين فيما بينهم خيرا فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم والعصر ان الانسان لفي خلق الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ايها الناس نعم يا رسول الله ايها الناس اوصيكم بالانصار خيرا فهم الذين تبوءوا الدار والايمان من قبل وكانوا يحبون من هاجر إليهم ولا يجدوا في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على انفسهم وكان بهم الشح والخصاص أيها الناس من أراد أن يلحق بيها غدا على الحوض في يده ولسانه إلا فيما ينبغي أيها الناس أيها الناس أنصيكم بالصلاة وما ملكت ايمانكم ثم توجه إلى الأمة يقول أيها الناس فبلغوا عني السلام كل من تبعني على ملتي هذه من يومنا هذا الى ان تقوم الساعه السلام ذلك من النبي محمد النبي محمد ما تنساش حتى عند الموت بلغوا عني السلام كل من تبعني على ملتي هذه انت متخيل النبي بعده السلام بلغوا عن السلام كل من تبعني على منتهى من يومنا هذا الى أن تقوم الساعه انت وتربط السلام عن النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه ربي الكريم من فضلك اطفئ الشر انت بتردش السلام على النبي اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعليك السلام ورحمه انت بتردش صل وبارك علي. الله اواصيكم الله لترقم الله فحذركم الله اوصيكم بتقوى الله ان الله لا يعجل فمن الله غلدا. ومن خادع الله خدع. ايها الناس إن أنا انامثوا وحّد الذي لا يموت نعم يا حبيب الله ماذا نفعل يا معلّم الفكرية إن روحك الساهرة صعدت إلى باريها نعم ماذا نفعل من ننجرك ونعرف نعمل ايه الجسد الشريف مش أي جسد أنت لو تزوج ولا عندك أمك ولا لغتك تخجل إن حد يدفل عليها نوابوك هذا إن حد يظهر عليه عشان عوريكم نعم يا رسول الله إن أنا ميت وغسلتموني وجفنتموني فاتركوني على سريري ساعة ليه يا رسول الله لأن أول من يصلي علي الله رب العالمين الله الله إن أنا نت وغسلتموني وكفنتموني فترضوني على سرير داع، فإن أول من يصلي علي الله، ثم إسرافيل، ثم ميكائيل ثم جبريل، ثم ملك الموت، ثم ملك الموت يصلي على رسول الله، ثم أهل بيتي من الرجال، ثم أهل بيتي من النساء، ثم أنتم في الأرض. ربما الأخضر فرادا وجماعات ولا يصلى علي بإمام لأن المطبخى هو إمام الأئمة صلى الله عليه وسلم كلام ده كله في الوداع يودع الناس أيها الناس نبي رسول الله يريد النبي في هذا الموقف أن يتبرأ مما عليه لقد غفر الله لك ما تقدم من الزمج وما هل هنألي أكثر من كده هنألي انت عادت يا الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس من كنت قد سببت له عرصا فهذا عرصي فليستقد منهم ومن كنت قد عقدت منه لانا فهذا ناري فليستقد منهم ومن كنت قد جلبت له ضحرا فهذا ضحري فليستقد منهم أيها الناس يناجد أمه يتبرأ مما كان عليه أكان عليه شيء؟ قام رجل من أهل المسجد يقول يا رسول الله لي عندك ثلاث دراهم فانتبه النبي متعجبا في مكانك أنا لا اكذب قائلا ولا أتلح لكم. مش ولا حلفك معشر في قال أتذكر يوم ان مر بك الزائف ولم تجد شيئا في شيء في الا فقلت لي اعطني الجرائم يا عبد الله فاعطيتك ثلاثا فصدقت بها على الزائف قال نعم فنظر النبي في المسجد وهو الذي تصدق بآخر اموالك سبعة سنهير كانت في بيته اخشى الله أن يقابله بها قال يوهل وهو ينظر في المسجد يبحث عن من يسدد عنه لعله يقوم من نجتي فيسدد عنه الله فنظر فوجد الفضل ابن عباد قال يا فضل أنت اولى الناس بي الآن أنت أولى الناس لي الآن يا فضل اعطني الضراهي يا ابن عباد فأعطاه الفصل الضرائب ثم توجه للناس مره ثانيه يقول ايها الناس من كنت قد اخذت منه مالا اعاد ما قال صلى الله عليه وسلم في اللحظه ليس واحد من الناس الاعجيب استحى قامت في المسجد وهو يبكي ويقول يا رسول الله تتبرا مما عليك وأنت ما انت يغفر الله لك وغفر ما تقدم من الذنب وما تاخر منك من لا إيه, من إيه؟ قالوا ما ذلك يا رجل قال اشهد الله انني في احدى الغزوات خبات وغلظت ثلاثه دراهم هي لك يا رسول الله فابتسم النبي وقال اعطها للصف يا عبد الله سجد الله عن نبيه في زواج قال له هل من حق النبي محمد في الجهاد قال له من حق انت ولم تاكد ويشهد الله على ذلك قال له اعطها من يا عبد الله ونظر للناس خلاص في الكلام دلوقتي بس راحه كان بيغير هو متالم صلى الله عليه وسلم ولم لا وهو قبل ذلك تبرأ مما كان علي بين الناس اتذكرون يوم ان بين اصحابي وفي المسجد يقول للناس من كنت قد جلبت له ظهرا فهذا ظهر فلينتقد منه يجي عشان خلط اللي علي مين اللي يقدر يقوم يجلب الظهر الناس مين اللي يقدر يقوم يحتصل من رسول الله هو اللي بطل هو اللي بطل علمنا الصواب ما تصلي عليه هس فقام رجل من الناس يوم أن أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يقفضوا منه إن كان عليه شيء فقام رجل من أهل نفسه ومن أصحاب رسول الله يقول له يا رسول الله ألم تني أنت أو في يوم من ذي الأيام قال له أنت قال له لما كنا وعكنك يوم وانت بالصف الصفوف؟ انت عارف النبي محمد عدت في الصالح كان يكفي الصفوف عدت في الفتاة عند الله يحب الذين يقاتلون في ذلك صفر قال له آلمتني في يوم من ذات الأيام يا رسول الله قال له ازاي قال له آلمتني في سواك كان في يدك قلت ليرجع ورق فآلمتني قال كم يا رجل قم لتحفص مني بين الناس. فقام الرجل فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عطاه ثم تختص من رسول الله بين الناس ليحلم الناس هذا النبي المتواضع صلى الله عليه وسلم هم أنا بشعود أبن ربنا الحاجة عليهم فقام الرجل والناس يتعجبون أي اختص من رسول الله أيضرب النبي محمد الناس ينظرون له ويريدون أن يقولون له تحي يجلس لكنهم يخشون ان يتحدثوا بين يدي رسول الله حتى يقدر ابدا يتكلم النبي موجود هو اجعله فقام الرجل وتخطى الناس بالعصا في يده ثم اقترب من رسول الله وقال حين برستني يا رسول الله لم يكن هناك ثوب على جسده فكتب له النبي جسده فالقى الرجل العصا ثم لك وكشف عن قبره واحتضن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما حملت على ذلك يا رجل قال سمعت منك يا رسول الله أنه من مس جسده جسدك حرم الله عليه النار فأردت أن أكون منهم اقتصر رسول من الله قام النبي بعد أن حفظ الناس وودع الأمة صل على رسول الله دخل إلى جراسه اشتد به المرض تقول عائشة فنام النبي راسه بين سحر عائشة ونحرها كأن الرأس هنا يستند النبي لا يستطيع أن يقوم ثم بعد لحظات عائشة تغفر لما أخبر النبي هو لأخبره أرض عبد الميمون تقول فغشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه لأن ما من نبي يموت إلا ويرى مكانه في الجنة وما من نبي يموت إلا في المكان الذي يحبه يحب الأماكن إليه وما من نبي يموت إلا ويسكن في المكان الذي مات فيه وما من نبي يموت لا أقول يستأذن عند موته لا إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم نزل جبريل فإذ بالنبي محمد ينظر إليه وجبريل يغفره ان الله قد اشتاق لبقائك يا رسول الله فقال النبي وأنا اشتقت للقاء ربي يا جبريل ثم قال جبريل في معنى ما قال لرسول الأولى محمد يا رسول الله أرسلم الله جل وعلا ومعي ملك الموت خارج الحجرة فإن أزمت له دخل وإن لم تأذن انصرف فنظر لجبريل وقال أأذن له يا جبريل فدخل ملك الموت مسلما على رسول الله ومش هيعمل كده ما حد ثاني قال له يا رسول الله ارسلني الله جل وعلا وامرني ان اطيعك في كل ما تأمرني به فان امرتني ان ارجع رجع وان امرتني ان اقضي قبض قال او تفعل يا ملك الموت اللي عليه عليك تعمله قال نعم فنظر النبي المؤكد إلى جبريل لعل أن يكون هناك واحد متكلم من عند نفسه حتى عند لحظات الموت هو عند للقاء لا آه بس لازم هو كمان يعلمنا الوصول بس الجبريل فجبريل قال له الله قد استأذل لقاءه فقال النبي أقبل يا ملك الموت وأقبل ملك الموت فجلس عند الرأس الشريف والجسد مسكى مغطى فإذا نحر عائشة ونحرها ثم سلم جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليكم آل البيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخرج جبريل من الحجر وهو يبكي ثم يقول رسول الله اعلم يا حبيبي أن قد لم تطأ الأرض بعدك أبدا السلام عليكم وصعد جبريل وكان الملائكه عزيه حضر مع ملك الموت ملائكه لا يعلم عددها الا الله العبد الصالح ربنا يقول عنهم <تصفيق> الذين تتوقاهم الملائكه طيبين <الصيدين> ما بنى السائق من سيد الخلق الروح الكل يتمنى لكم في التجريفة الا هو في الضعب الروح سيدنا رسول الله وملائكة عودة برضو تشيل الجسد مع الناس هو اي جسد في اي روح روح النبي محمد جسد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ملك المتجرة عند الرأس الشريف ثم نادى على الروح قائلا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ايتها الروح الطيبة خرجي إلى روح وريحان وربنا راز غير غضبان فتخرج روح رسول الله فيستقبلها ملائكه لا يعلمهم الا الله ان الملائكه حين اتوا الى مدينه رسول الله امتلأت طيب الجنه بقدره الحي الذي لا يموت الملائكه تمس النبي وتحمل الروح الطاهره في هذه اللحظات نات المصطفى صلى الله عليه وسلم فانتشر الخبر لقد نات رسول الله الناس يملؤون المسجد حين سمع عمر بن الخطاب الخبر صعد المنبر في حاله وفي والصدر وقف على المنبر مقتددا قال محمد لا يموت من قال ان محمدا قد مات فسوف اضع راسه بسيفي هذا محمد للعمران ثم يعود مرة اخرى محمد لن يموت لا يموت محمد صلى الله عليه وسلم بكى عمر بكى عمر الناس يستمعون للخبر سلى رسال عثمان وقبي سعد ابن ابي وسمع رجل من الانصار الخبر وكان يعمل مزارعا في مزرعته فلم ينظر الى من حسسه وقال اللهم لقد بصرت حتى لا ارى احد بعد رسول الله فعمي الرجل حتى يأتي يوم القيامة أول من ينظر اليه رسول الله سكن المسلمون بضث المدينه عن اخرها فيها الخبر في مدينه النبي نبي محمد صلى عمر بن الخطاب يهدد الناس الناس جلود يخشون من عمر ابو بكر الصديق علم الخطر اسرع اللي موجود في المسجد جيري على الحجره المترفه دخل وجل النبي صلى الله عليه وسلم متجها مباشره كشف الوجه ثم جلس على ركبتين بجوار حبيبه ثم بكى لما كان بيشوف مريض كان يقع من وما لما يشوف ميت هنا الايمان هنا العقيده هنا الثبات نظر الى رسول الله بكى ثم قبله بين عينيه وقال حيا وميزا حلو انت تعال وحلو وميذ صبحيا وميذا يا رسول الله صبحيا وميذا يا رسول الله ان الموت التي قضت عليك قد ذكرها لا الم عليك بعد اليوم يا رسول الله ثم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم وخرج ليلا فلما وجد عمر يصعد المنبر وطعب ابو بكر الى المنبر حين راه عمر نزل هذا بالصحابه هذا بالصحابه نزل وطعب ابو بكر الى المنبر وقال ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ابن عمر جوز ما تقول يا ابا بكر ايه اللي بتقوله ده قصير قال ايات من كتاب الله من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعذب الله فإلا الله حج لا يموت ثم تلا قول الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإما تاوبتلا قلبتم على أحهابهم ومن ينقلب على فليس لن يضر الله شيئا وسيجد الله الكافرين ما تقول يا ربا هذا في فجابنا فلنحن قال ما فإنك ميت مجلس وإنهم ميتون يا عمر فجلس عمر فجلس عمر الصحابة عن كيفية رسول الله فقال هو الذين الناس بتغسل كذا كذيبه هو نفس زي الناس من الثياب جلسوا بجوار الحضره لا يجرى احد على الدخول على رسول الله كيف نوصله هنجرده من الثياب ثياب الصحره وثيابك تتصفر ربنا اللي من الصحره ربنا اللي منصحره انا خش عليك ليه جلسه الصحابه تحول الى يتناقشون هل النبي في ثيابه ام ماذا نفعل فاذ الله لهم النوم فغصوا جميعا غصيصه ناموا كلهم ثم سمعوا صوتا باتجاه الحجره يناديهم لا تكشفوا حبيبي محمدا وغسلوه في ثيابه فقام المسلمون واجتمعوا على الكلمة التي سمعوها اي واسمعنا اتاكدتم فيما يتغسل في السب وجاء سيدنا اسامه بن زيد وعريس ابي طالب وبدا يغسل الجسد الشريف بدا يغسل الجسد الشريف ينزلوا الميه عليه وهو مش محتاج بس سنة علمنا صلى الله عليه وسلم الملائكه بتغسل معاهم حتى ان سيدنا اسامه بن علي يقولوا كنا نجد الجسد يتحرك معنا كج حيا حي صلى الله عليه وسلم هو لانهم مش بيشيلوا وحدهم بالملائكه عماله تغسل الناس طب نزلو فين قالوا في المكان الذي نكث ثم غطى النبي صلى الله عليه وسلم وترك على فراشه من يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع تقول ام سلم حتى ليلة الاربعاء فطرته كلها حتى الصلاة عليه ليل ثم بعد ذلك سمعنا صوتا الكرارين في الصحف فعلمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم سيذكر في هذه الليل او في هذا اليوم قلت لما سمعنا كده قلنا خلاص النبي هيزكني قل العزف بتاعنا ان احنا كنا شايفين على الفراش بتاعه تقول ام سلمة والذي بعث محمدا بالحق نبيا وضعت يدي على صدر رسول الله عند موته يدي فعشت بعد رسول الله ما عشت من السنوات اعدن واقفز واغسل ثيابي واغتسل لما ضاع مني مثل المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم حبل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في حجرتك لما تروح هناك اتلأ النبي برضو عندك واعلموا ان فيكم رسول الله مرحب مازال موجود موجود صلى الله عليه وسلم لما تروح هناك كده تأمل وعيش اللحظات ثم بعد ذلك أهيل على رأس النبي الشريف الضراب فطاصمة قابلة قالت له وهي تبكي أهانت عليكم أنفسكم أن تجعلوا الضراب على رأس رسول الله قال يا طاصمة يا حز رسول الله والله لو استطعنا أن نجعل النبي بين السماء والارض لا لكنه هو الذي علمنا منها خلقناكم وفيها نعيقكم ومنها نخرجكم ناره اخرى يا خاطبتم من هو اللي علمنا. صلى الله عليه وسلم دفن النبي يقول راوي الحديث حين دخل النبي المدينه انار من المدينه كل شيء ما المدينه الا منورا يقول فلما مات رسول الله اظلم من المدينة كل شيء وكأن الرجل منا ينظر إلى يديه فلا يشاد يراها وأيسر بعضنا بعضا نبص بعضنا إن كنا نعرتك لا ازاي اصلا عارفك واحنا داخلين نفس الطراب، ازاي كلنا في الطراب حطانا على النبي، بس كلنا البعض مش عارفين بعض، لا عبد النهدي بس هو عارف عمر ولا عمر عارف ابي ولا ابي عارف, عارف, عارف سيدنا عثمان، الكل يبص للثاني شايفين عن بعض، فين الحظ؟ حسان وحبيب موقف رهيب لا يحتمله احد ابدا، ممكن ايش يا أخي الفاضل ايام مولد النبي ما تنساش الوفاء، لا ده سيدنا بلال بن رباح بعد ما صلى على سيدنا يا بركه الناس السعوديه رضي الله عنها لما يجي يلزم كذا وانت عارف ان النبي جنبك اشهد ان لا اله الا الله موجود سبحانه واجد معذره واجد وحيث لا يموت واشهد ان محمد رسول الله منذ كذا الحجره تتامل انها يخرج حين يصل شده على السلطه صلع على المسجد يا الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا الله أشهد أن, الله. أشهد أن رسول الله تكبد توقف الصوت انطرق في الدمعاء. هو كان يؤذن ليسمع النبي ليخرج للصلاة أشهد أن محمدا هو في الصراط ما رسول الله لو نزلت من المسجد لم يخرج النبي ليأمنا إله بلان لم يستطع أن يتمنى الأداء فنزل من المسجد و... وأزلم بعد رسول الله لا وأزلم بعد رسول الله ده اسم مؤزم الرسول مش مؤزم وصل المسلمون واحد يقول لي يا أخي فمن السنة نحن نزعل على فرق النظر آب في الشيوم الملزان كل بحث ودليل على كده إني سيدنا بلال لما راحوا الشام بعد سنوات من مددنا رسول الله ما تخلى عليك راحوا سيدنا بلال الشام وكان حلف إنه ما يأذن أنا خلاص لا هو يعني أخذ على نفسه عهد إنه ما يأذن فراح الشام أول ما راح الشام هناك كلا زيارة مطلوبين أو إنهم شافوا مؤذن النبي عليه يال سبحان الله مؤذن النبي عن بلال. يا بلال اصعد على مسجدنا الكبير في الشام وذكرنا بأيام رسول الله قال لا أفضت على نفسي عهدا أن لا أؤذن بعد النبي خلاص قالت قالوا له أفترنا عليك بالله أن تذكرنا برسول الله قالت حلفتني بالله صعب على المسجد الكبير بالشاء ثم أثن بلال قالوا بلال من ربحته النهارده وأثبت على المسجد فكرنا بالنبي محمد لسه الصور انا متاكد ما من عبد مخلص لله إلا وسيسكيه الشام يتبعون لأداء رسول الله من بلال الترباء فلما بلغ أشهد أن محمد رسول الله توقف الصوت في حجرة بلال ثم بكى بكائه يوم موت المصطفى فبكى أهل المسجد فبكى من حول المسجد فاستكر الخبر فبكى في الشام كلها حسا على رسول الله واحنا مستنيين نحتفل بالنبي باللي النبي حرّر باللي النبي تحرّر نجيب موسيقى ونغني النبي قلدي غلط ودي غلط وبنقول لك نحتفل بميلاد النبي ما مكانوش بيحتفلوا بميلاد النبي إنما كانوا يأتي ماشي ما بنقولش حاجة افرح بميلاد تي ومشروع لك انك نفرح موليش هنفرح بميلاد النبي هنفرح تكون ونغن النبي قال في غلط وبيقول لك بنحتفل بميلاد النبي الصحابه ما كانواوش بيحتفلوا بميلاد النبي انما كانوا يا سيدي ماشي ما بيقولش حاجه افرح بميلاد فيتك ومشروع لك انك تفرح هو مش هنفرح بميلاد نبي نفرح بنجيه ان الصحابه كانوا يحتفلوا دايما موت النبي محمد اكتر حاجه يتذكروها انهم مستقيم ليه انما مش عشان ذلك ان انا ضيع عليك فرحه لا ما بتفرح لان النبي محمد برضه ترك لنا بالله ان احنا كذب أذا كان أبو نهب بعد أن لله شرح في يوم ميلاد النبي النبي محمد كان متولد. جارية من الجوانة واحد يريد على أبو نهب على اسمه إذن خوفة ولده أنا اللهم شفر روح ودبح السباجة وده شافر في الشطع من جهنم ومع ذلك أتى أنه يخفف عنه في كل يوم اثنين بسبب أنه كان بفرح لرسول الله إذا كان هذا كافر وشاء زمه وثبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمدا فما الظن الذي عات بأحمدا مصرورا ومات موحدا إذا كان كافر وهيكافف عنه لازم أن نفرح فلن بالك لما تسرح فلنكاش الثنة وما تعمدوش فلن تخش في شيء غلط الله يخلي لك وحبيبي اللهم احفظ مع نبينا وتحت لواء حبيبنا ربنا عادب الطبيب فداونا وزاد الفرب فنجنا وزاد الفرب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة فنعوذ بك من سخطك والنار اللهم يا ربنا اغفر ذنوبنا وهسنا في أمرنا اللهم اعد الإسلام وانصر المسلمين واهدي بفضلك راية الحق والدين اللهم يا ربنا أعزنا بالاسلام وأعز الإسلام بنا اللهم آمنا جميعا وامن بلادنا اللهم آمنا وامن بلادنا والسائر بلاد المسلمين اجعلها سخاء رخاء يا رب العالمين اللهم وفقنا ووفق ولاة امرنا بما تحبه وترضاه واقم لنا ولهذا الجمع بالتوحيد وقولنا لا إله إلا الله نفعنا الله وإياكم وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بشركة الصفوة للتسويق والإنتاج والتوزيع. سبع شارع عبد العزيز القاهرة هاتف رقم ثلاثة تسعة خمتة سبعة تسعة صفر صفر و واحد صفر Samt sett. Teräta. Sitta.